الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بعد أن انتهينا من الكلام عن إعراب الفعل والماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم الآخر أبدا يبنى على ما يجزم به مضارعه والمضارع يبنى معنون نون النسوة ونون التوكيد وفي غير ذلك يعرب فيكون مرفوعا ومنصوبا ومجزومة ينصب بعد أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وفاء السببية وواو المعية وأو التي بمعنى إلى أن أو إلا أن ويجزم بعد لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وهذه كلها تجزم فعلا واحدا وإن وما ومهما وإذ ما ومن ومتى وأيان وأن وأينما وحيثما وكيفما وأي وإذا في الشعر خاصة وهذه تجزم فعلين بعد ذلك الكلام عن مرفوعات الأسماء الكلام عن الأسماء المرفوعة قال ابن اجروم المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وخبر إن والتابع والتوابع أربعة أشياء نعت وتوكيد وعطف وبدل الفاعل في لغة العرب مرفوع الفاعل مرفوع والثاني المفعول الذي لم يسم فاعله أي أن المفعول حذف وأقيم أي أن الفاعل حذف وأقيمة المفعول به مقام الفاعل فأصبح مرفوعا بعد أن كان منصوبا هذا معنى قوله المفعول الذي لم يسم فاعله أي لم يذكر فاعله في الكلام والمبتدأ والخبر وهذان ركنا الجملة الاسميه واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتوابع الاربعه تفصيل هذا الكلام الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الفاعل اسم مرفوع مذكور قبله فعله الفاعل لغه هو من اوجد الفعل والأحسن ان نقول من احدث او فعل الفعل هذا فاعل والفاعل اصطلاحا عند النحاه اسم مرفوع تقدمه فعل اسم مرفوع تقدمه فعل لما عرفه النحاة بأنه اسم خرج الفعل والحرف فلا يكون الفاعل فعلا ولا حرفا إنما الفاعل لابد أن يكون اسما وهذا الاسم صريح ومؤول صريح مثل نجاح ومؤول مثل أن تنجح وذلك في مثل قولك سرني أو أسعدني نجاحك نجاحنا فاعل لأنه هو الذي فعل فعل السرور أو الإسعاد فلو قلت سرني أن تنجح أن تنجحنا كذلك فاعل ولكنه ليس صريحا وإنما مؤول من أن والفعل صراني أن تنجح كأنك تقول صراني نجاح هو اسم مرفوع لما قلنا مرفوع خرج المنصوب والمجرور فلا يكون الفاعل منصوبا ولا يكون مجرورا ولكن يمكن أن تدخل عليه الباء باء الجر لتوكيد الكلام وكفى بالله شهيدة أصل الكلام كفى الله فالله فاعل ولكن جيء بالباء حرف الجر لتوكيد الكلام لتوكيد الكفاية كفى بالله شهيدة فلما تعرب تقول فاعل فاعل مرفوع محلا الاصل أنه فاعل مرفوع ولكن جرة بحرف الجر الباء الاسم المرفوع المذكور قبله فعله اسم مرفوع ممكن يكون خبرا ممكن يكون مبتدا ممكن يكون خبرا لإن ولكن لما قال مذكور قبله فعله أخرج هذه المرفوعات ففهمنا من هذا أن الفاعل لا يتقدم أبدا على الفعل الفاعل لا يتقدم على الفعل ولو تقدم ما عادت الجملة فعلية بل أصبحت اسمية وحينئذ تعرب الفاعل الذي كان سابقا فاعل تعربه مبتدأ يعني لما تقول حضر محمد محمد فاعل نطبق عليه التعريف اسم مرفوع تقدمه فعل اسم مرفوع تقدمه فعل محمد محمد اسم محمد مرفوع وتقدمه فعل حضر إذن التعريف منطبق على كلمة محمد لو قلت إن الطالب محمد كلمة محمد اسم ومرفوع ولكن لم يتقدمه فعل، فليس هنا فاعلا. طيب، تقول محمد حضر، محمد اسم مرفوع، ولكن فقد الامر الثالث وهو أن يتقدمه فعل، فليست كلمة محمد هنا فاعلا بل هي مبتدا. محمد حضر، محمد مبتدا. والجملة معك جملة اسمية ليست جملة فعليه نعم نعم لا أنا أخبر عن الطالب أنه محمد لم أبدل كلمة محمدا من الطالب يعني إن الطالب محمدا نشيط لا إن الطالب من محمد محمد إخبار عن إذن قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المذكور قبله فعله و الفعل وما عمل عمل الفعل وما عمل عمل الفعل يعني اسم الفاعل يعمل عمل الفعل اسم الفاعل مثل كلمة عامل صانع كاتب هذا الاسم يعمل عمل الفعل لذلك في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم تقدير الكلام أترغب أنت أو اراغبت أنت فأنت هنا فعل مع إن لم يسبق قبل أنت فعل وإنما سبقها اسم هو راغب راغب اسم ولكنه اسم يعمل عمل الفعل فأنت فاعل مذكور قبله فعله أو ما يقوم مقام الفعل من اسم الفاعل أو صغة المبلغة وما شبه ذلك وكذلك اسم الفعل هيهاتة هيهات النجاة لكافر هيهات النجاة النجاة فاعل لاسم الفعل هيهات بمعنى بعد بمعنى بعد وقد تأتي اللام للتوكيد كما قال تعالى هيهات هيهات لما توعدون لما توعدون إن لم هنا لم التوكيد وما ما موصوله يعني بعد الذي توعدون به بعد وبعد الذي توعدون به فقد تأتي اللام للتوكيد مع اسم الفعل هيهاته اسم مرفوع مذكور قبله فعله أو ما قام مقام الفعل ثم يقول ابن الروم وهو على قسمين ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد قام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال, ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان, وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم, الهندات وتقوم الهندات وتقوم الهنود ولم يذكر معها الفعل الماضي وقامت الهنود أياً كان وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك ابن أجروم لا يذكر التعريف ولكن يمثل ويمثل كثيرا لعلك تفهم تعريف الاسم الظاهر قال الفاعل على قسمين نوعين ظاهر ومضمر الظاهر مثل زيد مثل زيدان مثل زيدون رجال هند هندان هندات أو هنود وأخوك وغلامي هذا تمثيل تأخذ منه أن الاسم الظاهر ما دل على معناه على مسماه دون حاجة لقرينه تكلم أو خطاب أو غيبه الاسم نوعان، ظاهر وضمير ظاهر ومضمر المضمر هو الذي يدل على معناه بقرينة قرينة التكلم أنا ونحن أنا ونحن كلمة أنا اسم لماذا اسم؟ لأنها دلت على معناها بواسطة بواسطة فهمت ماذا من كلمة أنا؟ تكلم نحن تكلم أنت أنت أنتما هذه أسماء دلت على معناها بواسطه الخطاب هو هي هما هم هذه كذلك أسماء دلت على معناها بوسطة الغيب بوسطة الغيب فالمضمر ما دل على معناه بقرينة الخطاب أو التكلم أو الغيب اما الاسم الظاهر فلا يحتاج قرينه هو يدل على معناه دون قرين التكلم او خطاب او غيبه زيد محمد رجل رجال كتاب هذه كلها اسماء ظاهره اسماء ظاهره هذا الكلام واضح مره ثانيه الاسم نوعان ظاهر ومضمر ظاهر وضمير المضمر أو الضمير يدل على معناه ولكن بقرينة قرينة التكلم قرينة الخطاء قرينة الغير الظاهر لا يحتاج إلى تلك القرينة يعني كتاب لا متكلم ولا مخاطب ولا غائب. كتاب أحمد لا متكلم ولا مخاطب ولا غائب. إنما لما أقول أنتما أنتما هذه الكلمة اسم دلت على معناها بقريمة الخطاب أنت تخاطب اثنين واضح الكلام قال فالاسم الفاعل وهو على قسمين ظاهر ومضمر ثم مثل بجمل فيها فعل ماض قام وجمل فيها فعل مضارع يقوم أو تقوم ثم ذكر الفاعل المفرد زيد والفاعل المثنى زيدان وجمع المذكر الزيدون وجمع التكسير الرجال والمفرد المؤنث هند والمثنى المؤنث وجمع المؤنث الهندات وجمع التكسير المؤنث هنود هنود جمع هند ثم واحد من الأسماء الخمسة أخوك و واحد معرب اعرابا تقديريا لان انضاف الى المتكلم وهو كلمه غلامي فمثل لك بانواع الأسماء الاسماء الظاهره مفرد مذكر ومؤنث مثنى مذكر ومؤنث جمع جمع سالم وجمع تكسير سبق أن تحدثنا عن كل هذا اليس كذلك ها جمع التكسير تنكسر صورة المفرد في الحركات أو في الحروف. فلما نقول رجال جمع رجل هذا جمع تكسير طيب زيدون جمع زيد هذا جمع سالم لمذكر طيب هند وهندات جمع سالم هند وهنود جمع تكسير ثم هناك من الأسماء الظاهرة الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال كذلك هناك ما يرفع بالحركات الظاهرة مثل زيد وهند والرجال والهندات بالضم الظاهرة وما يرفع بالحركة المقدرة للمناسبة مثل كلمة غلام كلمة الفتى كلمة القاضي وتحدثنا عن هذا أيضا أليس كذلك القاضي لما نقول حكم القاضي بالعدل القاضي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدره للثقة طيب حضر الفتى الفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدره للتعفذ لأن الألف يستحيل أن تضمها أو تفتحها أو تكسيرها يستحيل ذلك فالحركات تقدر على الألف للتعذب وتقدر الضمة والكسرة على الياء للثقل يعني يمكن أن تقول حضر القاضي ولكن فيها شيء من الثقل فتقول حضر القاضي بضمة مقدرة تخفيفا تخفيفا دفعا للثقل طيب هذا عن أنواع الفاعل الظاهر النحاة وضعوا تعريفا للفاعل غير الذي وضعه ابن آج الروم فقالوا الفاعل هو من قام بالفعل أو قام به الفعل قام بالفعل او قام به الفعل قام بالفعل يعني هو الذي فعل الفعل صنعه احدثه عمل الفعل وطبعا هناك فوارق لغوية بين فعل وعمل وصنع فالمهم يعني نذكر فعل اجمالا فعل الفعل مثل فهم التلميذ الدرس. فاهم التلميذ الفاهم هنا وقع من التلميذ فهو الفاعل قتل الرجل الأفعى القتل هنا وقع من الرجل فالرجل فاعل إذا عرفوا الفاعل فقالوا قام بالفعل يعني هو الذي صنع الفعل الفاهم أو القتل أو الدخول أو القروج إلى آخر وفي مثل نمى الزرع أو تقول ذبل ذبل الزرع ذبل وذبل الزرع ومات الرجل ونفق المال ونفق نفقت الدابة مثل هذا الفاعل لم يفعل الفعل ولكن وقع به الفعل يعني إنما الزرع النمو لم يحدثه الزرع إنما أحدثه الله للزرع مات الرجل هو الرجل اللي مات نفسه لا الموت وقع من الله عز وجل على على الرجل فقالوا الفاعل من أو ما فعل الفعل أو قام به الفعل أو قام به الفعل تفتح الورد أو الزهر خلاص مثل هذه الأمور لما نقول انطلق طلق الصاروخ هو اللي طلق نفسه ولا حد أطلقه ولكن هذا إيه وقع به الفعل ولا شك أن تعريف النحاة احسن من تعريف ابن أجروم الذي يختصر أحيانا ويطنب احيانا كثيرا اختصر في التعريف وعندما ذكر قسم الفاعل ذكر الأمثلة بالماضي والمضارع والمفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر والظاهر الحركات والمقدر يعني يطنب ويوجز ما يسير على وتيرة واحدة وهذا شأن البشر طيب النوع الثاني من أنواع الفاعل هو المضمر او الضمير وتعريف كما سبق ما دل على معناه بقرينة التكلم أنا ونحن او قرينه الخطاب انت انت وهكذا وقارينه الغيبه هو وهي وهكذا وإنما سماه النحاه ضميرا أو مضمرا لقلة أحرفه إن بعض الضمائر من حرف وبعض الضمائر من حرفين وبعض الضمائر من ثلاثة أحرف وقل أن يزيد ضمير عن ذلك قل أن يزيد ضمير عن ذلك يعني أنا ثلاثة أحرف أنت ثلاث، انت ثلاث، انتما هي أنت مع الميم ألف علامه على التثنية أصلها أنت، فقل أن يزيد الضمير عن ثلاثة أحرف نحن هو هي، فلأن حروفه قليلة وصفوه بالايه بالضمور يعني قليل العدد الضامر قليل اللحم. قليل الجسم، فكذلك الضمير أحرف قليلة، فسموه ضمير. قال ابن أجر الروم والمضمر إثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا لنا وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا كعادته يمثل ولا يقعد هو يمثل كثيرا ولا يقعد كان يمكن أن يخرج من ذلك بذكر الضمائر مع مثال وأنت تقيس يعني يقول مثلا ايه والفاعل المضمر تاء الفاعل الفاعلين والف الاثنين وواو الجماع ونون النسوه وهو وهو وهي مثل فيذكر مثالا ويقول على ذلك فقس وعلى ذلك فقس انما يقول لك والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت اين الفعل هنا تاء الفاعل التاء المضمومة هذه تاء الفاعل وضربنا من الفاعلين للفاعل المفرد المعظم نفسه أو معه غيره وضربت هي تاء الفاعل للمخاطب كان يكفي أن يقول ذلك هو إيه يضع مختصرا وهو يضع مختصرا يذكر التاء فقط تاء الفاعل وبعد هذا تعلم أنها تاء الفاعل لها ثلاث أحوال بالضم للمتكلم ضربت بالفتح للمخاطب ضربت بالكسر للمخاطبة ضربتي ولكن هذه طريقتك ضربت ضربنا الفاعلين ضربت تاء الفاعل للمخاطب ضربتي تاء الفاعل للمخاطبه للمخاطبه وضربتما وضربتم وضربتن هذه كلها تاء الفاعل يعني ليس الضمير تما وتم وتنا لا الضمير هو تاء الفاعل ثم يأتي حرف أو اكثر لينوع لي فمع المثنى تاتي التاء المضمومه ووراءها ميم ألف ضرب الضمير هنا إيه تاء الفاعل والميم ألف حرف يدل على التثنية ليس الضمير ضربتما تما هذا الضمير لا ليس كذلك كذلك ضربتم الضمير هو التاء والميم علامة على الجمع ضربتن الضمير هو التاء تاء الفاعل والنون علامة على جمع الإناث كما قلت سابقا ولاحقا هو يمثل في الممثل. كلام يعني إيه تاء الفاعل أتى لها ب ست صور وهي ضمير واحد ضربت ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن كان يمكن يقوله تاء الفاعل وصوره سهل في الحفظ ثم في أثناء الشرح أي صور صورته الفاعل ت و ت تما تمتن انجليزي جريزة داول عربي ها ت ضرب ت ها سهل الكلام طيب كان يكفي يكفى يقول تاء الفاعل ويغنين عن هذه الأمثلة الست ون الفاعلين و ألف لاثنين ضربا واو الجماعة ضربوا نون النسوة ضربنا نون النسوة ضربنا ثم هو مع, مع الاسم الظاهر مثل بالماضي والمضارع قام زيد ويقوم زيد هنا مثل كله بالماضي ولا أدري هل هو سهى أو نسي ذكر ضمير سادس وياء المخطبة الذي يأتي مع المضارع أنت تضربين ما ذكره في هذا الكلام فهنا ضمير آخر ما ذكره إذا في قوله والمضمر إثنى عشر كلام غير صحيح والمضمر 6 ستة ستة لأنه جعل ضميرا واحدا ست صور كان يكفي أن يذكره بتاء الفاعل ثم لم يذكر يا المخاطب وهو ضمير إذا الضمائر التي تقع فاعلا ست تاء الفاعل ن الفاعلين ألف الاثنين واو الجماعة نون النسوة يا المخاطب تاء الفاعل لها ست صور كما سبق ذكره نالفاعلين لها صورة واحده الضمائر الخمسه الاولى تاتي مع الماضي الف الاثنين و الجماعه يا المخاطبه ن النسوه تاء الفاعل نالفاعلين تأتي تاتي مع الماضي والضمائر الاربعه الاخيره الف الاثنين و الجماعه ن النسوه يا المخاطبه تاتي مع المضارع والامر مره ثانيه نقول الضمائر التي تقع فاعلا سته الضمائر التي تقع فاعلا سته ما هي تاء الفاعل نال فاعلين نون النسوه الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطبه هذه سته طيب ضمير منها له ست صور وهو تاء الفاعل مع المفرد المتكلم والمفرد المخاطب والمفردة المخاطبة ومع المثنى المثنى المخاطب وجمع المخاطبين وجمع المخاطبات خلاص الضمائر السته منها اثنان يختصان بالماضي تاء الفاعل ون الفاعلين لا يمكن ابدا أن ياتي مع المضارع او الامر تقول ايه فهمت وفهمنا لا ياتي مع المضارع ولا الامر ياء المخاطبه تختص بالمضارع والامر ولا تاتي ابدا مع الماضي انت تفهمين وفي الامر تقول افهمي بقي ثلاثة ا الاثنين و الجماعه ياء المخ... نون النسوة ن هذه الثلاثه تتصل بالفعل ايا كان زمنه ماضي مضارع امر حد فهم حاجه ولا الكلام صعب نعم الضمائر سته يختص الماضي باثنين تاء الفاعل ونا الفاعلين يختص المضارع والامر بواحد وهو ياء المخاطبه بقي من الستة ثلاث هذه الثلاثة مشتركه بين الماضي والمضارع والأمر طيب أنت, انت قلت ان ياء المخاطبة ياء المخاطبة تأتي مع المضارع والأمر طيب إذا أردت أن تخاطب مفردة مؤنثة بفعل ماضي ماذا تقول ما عندك التاء المكسورة يعني أنت تفهمين وفي الماضي أنت فهمتي تاء الفاعل المكسورة تغنين عن ياء المخاطبه مع الماضي طيب تاء الفاعل للمتكلم هذه مع الماضي كتبت طيب مع المضارع ماذا تقول أنا أكتب أنا. فأنا تغني وهكذا واضح هذا الكلام هذا الكلام واضح واضح فيما يبدو أنه واضح فيما يبدو الله أعلم بالسرائر طيب قال وضرب ضرب هو ال ال ال هذه جملة ضرب فعل والفعل لابد له من فاعل فأين الفاعل هو مستاتر تقديره هو يعني لما تقول مثلا ال نقول الشرط ضرب اللص بلاش الله هم بيضربوا اللص وغير اللص ها؟ فنقول هو جاي بضرب مش عارف جي ضرب <تصفيق> ضرب القط والفأ فيش حور ماين لأن القط والفأ غير مكلفين مش كده وفطر على ذلك فالله المستعان ضرب القط الفأر ضرب فعل والقط فاعل والفأ مفعول به مضبوط طب لو قلنا القط ضرب الفار ما إعراب القط مبتدا إن الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل أو على قول النحاء الفاعل من قام بالفعل يبقى لابد من فعل أولى ثم يأتي بعده الفاعل نعم لما يقول القط همز الفأر أو ضرب الفأر القط مبتدأ وضرب فعل والضرب وقع على الفأر فالفأر مفعول به اين الفاعل هو ضرب هو ضمير مستتر تقدير هو يعود على القط هو مثل هنا بضرب ضرب هو وضربت بالتاء الساكنة هذه تاء التأنيث ضربت هي وضرب ألف الاثنين ضربوا واو الجماع ضرب نون النسب فهذا حاصل ما ذكره في الضمائر مع بعض ما بيناه فيما ذكره أو فيما نسيه ضمائر ستة ظاهرة تاء الفاعل الفاعلين الف الاثنين و الجماعه ن النسوه ي المخاطبه وهناك ضمائر مستتره هو و وايه وهي هو وهي كذلك لم يمثل لم يمثل للمضارع المتكلم اضرب والفاعل مستتر تقديره انا ولم يمثل للفاعل المعظم نفسه المتكلم المعظم نفسه معه غيره لما يقول ضربنا أو تقول ايه نضرب نضرب نحن نضرب نحن فهو لم يمثل لذلك ولا لقولك ها تضرب انت تضرب أنت هو لم يمثل لمثل هذا فانتبه لذلك تحدثنا الآن عن المرفوعات اجمالا ثم أخذنا القسم الأول منها وهو الفاعل وهو الفاعل وقد يتقدم المفعول على الفاعل لأمور المفعول يتقدم على الفاعل نعم لأمور للاهتمام بالمفعول ولإفادة الحصر إنما يخشى الله من عباده العلماء فالخشيه واقعه من العلماء فالعلماء فاعد ووقع منهم على الله فالله لفظ الجلال مفعول به فقدم هنا المفعول للحصر لأن خشية العلماء محصورة قاصرة على الله لا يخشون غير الله ثم للاهتمام ذكر الله أولا لأنه لا يقدم شيء على ذكر سبحانه وتعالى واضح الكلام فقد يقدم المفعول على الفعل وكذلك يقدم المفعول على الفعل والفاعل إياك نعبد إياك مفعول مقدم للاهتمام به أولا ولإفادة الحصر ثانية إياك نعبد وأصل الكلام نعبدك نعبدك فعل نعبد والفاعل مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به للاهتمام بذكر المفعول أولا ولإفادة الحصر ثانيه نعم نفس الكلام نعم لا إلا لما تقدم لما تقدم الحصر له وليس الغيره حصر العبادة لله حصر العبادة لله له نعم حصر الخشية الواقعة من العلماء لله مش حصر العلماء حصر الخشية الواقعة من العلماء لله لان غير العلماء يخشى الله ولكن ليس الخشية التام يخشى الله ويخشى غير الله انما هي حصر الخشية الواقعة من العلماء لله وحده وليس لغيره الحصر للفعل حصر الفعل للمفعول حصر الفعل الواقع من الفاعل حصره للمفعول هذا الحصر الله أعلم طيب نريد من اخواننا الأفاضل شواهد على هذا الذي ذكرت يعني ابتداء الفاعل نوعان ظاهر و مضمر نريد ايات احاديث بعض الشواذ الشعريه على فاعل ظاهر او فاعل مضمر هاي نعم فوكزه موسى اين الفاعل موسى وهو من المرفوع به ضم ال مقدره للتعذر لانه اسم مقصور نعم وقال ربكم ادعوني اين الفاعل رب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره الظاهر ولا طيب ودعوني طيب الفاعل واو الجماعه ادعوا واو الجماعه فاعل نعم هو الجماعة الفعل لتنذر قوما تنذر أنت الفعل هنا مضمر مستتر تقدير أنت نعم أين الفعل وقال ادخلوا مصر معك جملة معك فعلان قال هو يوسف ادخلوا وهو الجماعة فاعل ضمير بارز ظاهر في الكلام نعم مم. خذ العفو خذ أنت هنا مضمر الفاعل ضمير مستتر نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات طبعا هنا مش للاهتمام بقى. هنقدم إبراهيم على الرب للاهتمام بإبراهيم لا هنا يعني في شيء من معنى الحصر لان إبراهيم عليه السلام ابتلي تمام الابتلاء وهو شاب وهو كبير وابتليا قبل أن ينجب وبعد ما انجب ابتلي ابراهيم عليه السلام ولكن هنا قدم المفعول لان الفاعل اضيف إلى الضمير العائد على المفعول لانه لا يصح ان تقول وإذ ابتلى ربه ابراهيم ربه الضمير ده على مين لابد ان الضمير يعود على متقدم لا على متاخر اي نعم ها ضر ليه الله يبتلي طيب ما هو الله يبتلي وإذ ابتلى إبراهيم ربه إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه إن هذا لهو البلاء المبين ومن بلاه هذا البلاء فالله يبتلي ويضر الله سبحانه وتعالى يضر يضر وينفع آه نعم <تصفيق> طيب اللي انت قلت له <تصفيق> هذا الذي قلته <تصفيق> فين الفاعل بقى ولا تجعليني كامرئن لا تجعليني يا المخاطبه فاعل نعم فأسقيناكم الفاعل نالفاعلين نعم أسقينا فاعل نعم قالا ربنا فعل اين ألف لاثنين فعل طيب جميل يعني لاحظت كذا أن أغلب الآيات في الفعل المستتر فعل الضمير المستتر أو الظاهر وهناك آيات كثيرة جدا فيها فعل الظاهر نعم فدمدم عليهم ربهم نعم ربهم فاعل نعم ولما راى المؤمنون الاحزاب المؤمنون فاعل مرفوع بالواو قال الله لينفق ذو سعه ذو فاعل مرفوع على مترفعين الواو جميل سيقول السفهاء طيب خلاص ننتقل الى الكلام عن الفاعل الضمير تاء الفاعل مثلنا ب من الفاعلين بقول الجماعه بالف الاثنين قال ربنا طيب فاعل ن النسوه فاعل ن النسوه فاعل تاء فاعل فاعل ياء مخاطبه وقطعنا ايديهن نننسوا هنا مع الماضي نعم قرن في بيوتكن نننسوا ويرضين بما اتيتهن مش كده يبقى معك في الماضي قطعنا والامر قرن والمضارع يرضين هذا مع نننس طيب تاء الفاعل نعم سكت فغر أعدائي السكوت ماشي نعم وإذ غدوت هذا للمخاطب ففررت منكم لما خفتكم فررت خفت هذا للمتكلم طيب للمخاطبة لا لأتا الفاعل للمخاطبة يا مريم لقد جئتي نمق نوتي واسجدي وركعي يا هنا يا المخاطب طيب هذا بالنسبه للفاعل حد عنده سؤال ها هل هناك سؤال فيما قلته مفروض يدعى ليس هناك اي سؤال كلام كله سهل وواضح طيب ننتقل الى الكلام عن نائب الفاعل طالما في السؤال أكلم قال الثاني من المرفوعات المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو مشتهر بين الناس الآن بمصطلح المبني للمجهول و في حقيقة الأمر في هذه التسمية عدم أدب وقلة أدب لا سيما إن كان فاعل الفعل هو الله يعني لما نقول وسريع لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين فنقول إن الفعل اعد مبني للمجهول هذا سوء أداء اعدت الذي أعده هو الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت حديث صح فهل هو مجهود سبحانه وتعالى لا فالأحسن أن نقول بني لما لم يسمى فاعله أو نقول بني للمفعول بني للمفعول يعني بعض العلماء يقول بني لما لم يسمى فاعله بني لما لم يسمى فاعله وهذا فيه شيء من الدقة مع شيء من الطول لم يسمى فاعل إذن المفعول غير مذكور طيب بني الفاعل لماذا ممكن للمفعول للظرف للجر والمجرور وهكذا الفاعل غير مذكور والمصطلح الأسهل أن نقول بني للمفعول بني, بني الفعل للمفعول الفعل نوعان مبني للمعلوم ومبني للاه للمفعول احضر كلمة المجهول هذه مبني للمعلوم أي أن الفاعل معلوم مبني للمفعول أي حذف الفاعل لعله حذف الفاعل للعلم به لأنه معلوم حذف اعدت للمتقين أعدت للمتقين وسيق الذين كفروا إلى جهنم لأن الذي يسوقهم الملائكة فالسائق معلوم الملائكة واضح يبقى إذن يحذف الفاعل للعلم به إذا ليس من الأدب أن نقول مبني للمجهول ده إذا كان هو حذف لأنه معلوم فكيف تقول مبني للمجهول كلام متناقض إنما كل مبني للمفعول طيب يحذف الفاعل للعلم به نعم ويحذف الفاعل لتحقيره لا يستحق ان يذكر ويحذف الفاعل للجهل به كسر الزجاج كسر الزجاج ها سرق المحل إما أن السارق معلوم ولكن لم يذكر تحقيرا لشأنه نعرفنا السارق فلان ولكن ما ذكرناه تحقيرا لشانه أو لأننا ما نعلمه فإما يحذف الفاعل للعلم به أو لتحقير شأنه أو للجهل به أو لان المراد من الكلام الفعل والمفعول أما الفاعل فلا يلزم يعني مثلا إيه أكل الطعام ال الذي قال ذلك لم يرد ذكر الفاعل لأنه لا يهم المهم من الطعام أكله لم يسرق لم يبعثر لا هو قصد الأكل طيب وقصد الطعام ولم يقصد شيئا آخر فإذن هو ذكر ما يهمه وهو الأكل والطعام ولم يذكر الفاعل لأن ذكره غير مهم هذه كلها معاني ترجع للمتكلم الذي حذف الفاعل قال ابن آجر الروم باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل اسم مرفوع تقدمه فعل, فعل. مذكور قبله فعله نائب الفاعل اسم مرفوع لم يذكر فاعله إذن هي جملة فعلية لما قلنا فاعل إذن الجملة جملة جملة إيه فعلي طيب حذف منها الفاعل وأقيم المفعول به مقام الفاعل اسم مرفوع حذف فاعله اسم مرفوع حل محل الفاعل حل محل الفعل طبعا لما قلنا اسم خرج الفعل والحرف مرفوع خرج خبر كان واسم ان لما قلنا حذف فاعل خرج المبتدا والخبر خرج خبر إن واسم كان وهكذا هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله كما مثلت أعدت للمتقين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء و فاذا نفخ في الصور نفخه واحده نفخ في الصور واضح قال قد اجيبت دعوتكما الفاعل هنا حذف لماذا للعلم به من اللي يجيب الدعاء الله فحذف الفاعل اجيبت دعوتكما أجاب الله دعوتكما نعم يقول فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره هذا ما يحدث للفعل حتى لا يلتبس الكلام هل الفعل هنا مبني للمعلوم أو هو مبني للمفعول تحدث تغييرات في الجملة عند بناء الفعل للمفعول يحدث تغييرات تغيير بحذف الفاعل هذا الأول يحذف الفاعل من الكلام تغيير الثاني مجيء المفعول مكان الفاعل التغيير الثالث ما يحدث في الفعل فالفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره تقول فهم تلميذ الدرس فهمت درس فهم الدرس فوهي ما ضم الأول وكسر ما قبل الآخر ضرب ضرب. ضرب المعلم المهمل ضرب المهمل انظر هناك ضرب المعلم المهمل فعل فاعل مفعول عند البناء للمفعول ضرب المهمل حذف الفاعل جئت بالمفعول به مقام وأقمته مقام الفاعل والفاعل مرفوع فقلت المهمل طب الفعل ضرب عند بناء المفعول تقول ضوري باء ضم الأول وكسر ما قبل الآخر هذه القاعدة وهي قاعدة مضطردة ضم الأول في الماضي وكسر ما قبل آخره المفعول الذي أصبح فاعلا تقول نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم ضرب المهمل ضرب فعل ماض مبني للمفعول مبني على الفتح والمهمل نائب فاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره ضرب المعلم المهملين ضرب المهملان نائب فاعل مرفوع بالالف ضرب المعلم المهملين ضرب المهملون ها ضربت المعلمه المهملات ضربت المهملات نائب فاعل مرفوع نعم نفخ في الصوري، ضرب في الفصل، ضرب في الفصل. تعرف هذا يرجع إلى المعاني في قلب المتكلم. يعني هو لم يذكر الضارب ولا المضروب ولكن هو ذكر مكان الضرب كأن هناك قانونا يمنع ودعز في ضح ويجيب له مصيبة، فما له ضرب في الفصل. وانت دور بقى مين اللي ضرب وضرب مين ده ضرب في القاصد خلي بالك والقانون يمنع فهمت هذا فذكر شيء من الكلام يدل على الاهتمام به وعدم ذكر الشيء اما لعدم الاهتمام به لا اما للجهل به لا اما للعلم به طيب اذا كان الفعل الماضي معتل الثاني بالالف قلبت الالف ياء وكسر ما قبلها ساق سيق قال قيل وقيل يا ارض وسيق الذين اتقوا صام المسلمون رمضان صيم رمضان باع الرجل ثوبين بيع ثوبان ها الفعل مات فعل لازم فعل لازم خلاص وهو في الأصل لم يقع من الفاعل وإنما وقع به فلا يأتي منه المبني للمجهول ميت ما يأتي إنما عيشة عاش فلان عيشة هنية نقول إيه عيشة في هذا المنزل عيشة هنية نعم إذا كان ثاني الفعل الماضي ألفا كلبت إلى ياء وكلبت الضمة إلى كسرة وهذا في علم الصرف في الإعلال والإبدال أصلها إيه, إيه؟ سوقة سو و قا فلما كسرت الواو كلبت إلى ياء ثم لما كلبت الواو ياء كلبت الضمة قبلها إلى قصر فعفيها ما فيها من من مسائل اذا كان ثاني الفعل الماضي الفا الفا وهو اكثر من ثلاثه فان تلك الالف تقلب واو قاتل المسلمون الكفار قوتل الكفار قوتل كافأ المعلم المجتهد كوفئ المجتهد وهكذا فعل الرباع الذي ثانيه ألف تقلب الألف إلى واو طيب إذا كان الفعل خماسي فعل خماسي مثل تشارك تقلب الألف واو وتضم الأول والثاني تشورك تخوصم تقوتل القاعدة هي هي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر وزيادة على ذلك تقلب الألف ووا وتضم الثاني طيب ان كان مبدوء بألف مثل احترم ومثل استخرج القاعدة هي القاعدة تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر وزيادة على ذلك تضم الثالث احترم احتو ضم الأول والثالث أستخرجة, أستخرجة إذا الفعل الخماسي أو السداسي المبدوء بالالف عند بناء للمفعول تضم الأول والثالث الفعل الخماسي المبدوء بتاء تضم الأول والثالث إذا كان هناك ألف ثانية أو ثالثة قلبت إلى واو قوتلا وتكوتلا الثلاث الذي وسط ألف تقلب الألف الى ياء وتكسر ما قبل إلا الياء حرف الأول هذا بالنسبة للماضي لم نتكلم عن المضارع بعد قال ابن اجروم وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره ضم الأول وفتح ما قبل الآخر يضرب المعلم المهملة يضرب المهمل يضرب ضم الأول فتح ما قبل الأف واضح فإن كان قبل الآخر واو أو ياء قلبة الفا يصوم المسلمون رمضان يصام رمضان يبيع المسلم بالصدق يباع بالصدق واضح يا شباب واضح لعله واضح آخر شيء أقسام نائب الفاعل قال ابن أجروم وهو على قسمين ظاهر ومضمر أو ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر واضح اسم ظاهر دل على معناه دون حاجة إلى إيه تكلم أو خطب لا يلزم والمضمر 12 عشر نحو قولك طبعا في النسخة التي معي كتب نحو بالفتح نحو بالضم نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي والضمائر التي سبق ذكرها تاء الفاعل باشكالها السته تو للمتكلم تا للمخاطب المذكر تي للمخاطبة المفردة المؤنثة ضربتي وتما وتم وتن كما سبق ونالفاعلين ضربنا ضربنا وألف الاثنين ضرب والجماعة ضربوا نون النسوه ضربنا والفاعل المستتر هو ضرب هو ضربة هو وتضرب هي او ضربت هي والفعل المستتر انا اضرب اضرب انا ونضرب نحن وتضرب تضرب انت وتضرب هي هذه كلها اشكال نائب الفاعل المضمر الضمير نعيد شيئا فيما ذكر فيما ذكر فعله طيب نريد منكم سريعا بعض الشواهد على هذا الشواهد على ما قيل نعم ما أسمع والله ارفع صوتك أعيدها امليها عليك امليها عليك هو ذكر لك القاعدة الكلي ضم الأول وكسر ما قبل الاخر في الماضي وضم الأول وفتح ما قبل الاخر في المضار ولكن هناك أشياء أخرى إذا كان الفعل ثلاثيا وثانيه ألف تقلب الالف إلى ياء وتكسر الحرف الأول صام صيما هذه 1 الثانية ممكن من التسجيل وتسجل بضيق الوقت ماشي الثانيه اذا كان الفعل رباعيا او خماسي وفيه الف ثانيه او ثالثه كافأ أو او تقاتل تقتل تقلب الالف الى واو قوتل وتقاتل خلاص الأمر الثالث الفعل الخماسي المبدؤ بتاء تضم الاول والثاني تقدم وتقاتل ضم الأول والثاني فعل الخماسي والسداسي المبدؤ بالف تضم الاول والثالث احترم واستخرج ضم الاول والثالث في المضارع نضم الأول ونفتح ما قبل الاخر طب اذا كان الحرف قبل الأخير واوا او ياء تقلب الى ألف يصام ويباع ويعاد وهكذا طيب بس فقط ولا أنا قلت حاجه ثانيه في المضارع والله ما المهم نريد بعض الشواهد حتى ننصرف الماضي في المضارع لا اشكال نعم مطرنا مطرنا بفضل الله نعم مطرنا نعم طبعا هنا نائب الفاعل ضمير نا الفاعلين واذا قرئ القران نائب الفاعل اسم ظاهر والتابع ما اوحيا اوحي هو نعم وقيل اليوم ننساكم اليوم ننساكم نعم قيل يا ارض بلعي نعم وان قوتلتم لننصرنكم قاتل قوتل نعم وخلق الانسان نعم فاعل اسم ظاهر ونود أن تلكم الجنة أورثتموها نود وأورثتموها اليوم تجزى كل نفس بما إيه؟ تجزى كل نفس هذا مضارع نعم وضرب بينهم بصور إلى آخر ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم